وَيْلٌ لِّلَّذِينَ هُمْ عَن مَّسَجِدِ اللَّهِ مُعْرِضُونَ الَّذِي جَمَعَ أن وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نار الله التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين